Allah yahsa مني minni, minni, minni, minni, minni. Matal minir. <تصلح> لو جبت لي، لو جبت ليا عمد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وملازم ملازم. ملازم. انا كنت معاك الشر والفرع الحزن ملازم وقد قرنتك من لازم اللي صل مني ما مفيش Lili lili lili lili lili lili lili lili لدي في حسن وفرح وملازم ولو جبت اللي عمدها وملازم وقدرتك اكتر من لازم اللي هيحصل بسني متلوقني حاول تقلب مرجعات مرجعات يلي انت سبعت من بعد جوع وكان مر رجوعك حاول تقلب مر رجوعك يلي سبعت من بعد جوع كان مر رجوعك وينك وين تاهت وما رجعوا عله هيحي حصل مني دق المفروض أو تنظر علي نفسك وانا صوته صوتك علي نفسك المفروض او تنظر علي نفسك وانا سامع صوتك نفسك ويخال حاول تقلب مرجوعك انت شبعت بعد جوع وكان بعد مر, مر جوعك جوع جوع ونبهت ناسك, ناسك ومرجعوك على يحصل مني, مني, مني, مني, مني ما تلومنيش اديتك اللي عزن من ومتعتك ومش علي السوق ها متعتك وانا مش الحيطة المائلة بتاعتك قديتك كتير متعتك ومش علي السوقها. متاعتك ونمشي الخيطة المايلة بتاعتك اللي هيحصلين متلومنيش Come and make me a little bit of a man. I'm a little bit يلي واخروا الحكاية مناظر وانت مبقيتش تندلالي من الزور وقد أعظر من أنظر على اللي هيحصل مني ما تلومنيش جبتها انت مش من الناس اللي خايلة جبتها واستعملتك يا مصايب صايب ليا جبتها جبتها انت مش من الناس اللي خايل سيابها وجبتها تحملتك ولي المصايب جبتها, جبتها مش من الناس اللي هايبة جيبتها وانت لي المصايب جيبتها قوت منك النهايه جابتها من لها